الزمان يدور ويدور وبنادم عجل والعجل يفلس من الرزق لو هو في ديه اخجل من الناس والناس ما بيها خجل يجهلون طيبة otrosmannarias طيبة منه فيه انت مرجل قال اوى به قيدامه رجل وانت ردة قال اوى قصر عندva بعيده انت مرجل قال اوى افيد قيدامه رجل وانت ردة قال اوى قصر عن درب بيه يمكن انه طاب وبيه مكسور الحجل يمكن انه لاش وبيه ما جاله شبيه لكن الفطرة من اللي خلق عز وجل دائما الطيب على الطيب مجناه حديه يا رضى الله يا رضى الله على السودى النجل تكتسي وجه الله رضاي من بد الوجيه يتغنج ويتدلع ويصمو وجل برم عوده برم في مصيف ذويه كان حمار خدوده الوجله بعين الوجل ورد في بستان دونه نهر واللي يليه وادي انزرته وانا دون يدين ورجل وانكسر شوفي على التلتين وقلت بيه ايه تعنى لجل شوفي وانا مثلها لجل شوف احسف كل طرقة علشان التقيه يا شياطين الوصل والتشعوذ والدجل الله الله فيه في وبسم الله عليه يمكن أنه ينكر الوصل لا طال الأجل مثل منكر فضل السعود سعد بن الفقية آت ريث يوم أقف فيه عجل جع العمري يوم أقف في دول لحظة مجيه عبد الله وللمتابعة عمرو البلاك بيري عبر بن كود 227077A بوح عبد الله